إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب 112. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون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 119. قل نعم وأنتم داخرون 110. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون 111. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين 112. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون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 112. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 113. قالوا إنكم كنتم تأتوا لنا عن اليمين 114. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين 115. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين 119. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون 110. فأغويناكم إنا كنا غاوين 111. فإنهم يومئذ في العذاب مشترفون 112. إنا كذلك نفعل بالمجرمين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 119. إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون 110. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكههم مكرمون في جنات النعيم على سرر 116. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون 118. وعندهم قاصرات الطرفين 119. كأنهن بيض مكنون 110. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنت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 112. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين 113. ولقد أرسلنا فيهم منذرين 114. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين 115. إلا عباد الله المخلصين 119. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون 110. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم 111. وجعلنا ذريته هم الباقين 112. وتركنا عليه في الآخرين 113. سلام على نوح في العالمين 114. إنا كذلك نجزي المحسنين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 124. ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين 125. فأقبلوا إليه يزفون 126. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون 127. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم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 121. أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى 122. قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين 123. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم 111. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين 112. إن هذا لهو البلاء المبين 113. وفديناه بذبح عظيم 114. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم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 112. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين 113. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وَإِنَّ لُوطًا مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ نُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 119. وأنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون 110. فنبذناه بالعراء وهو سقيم 111. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين 119. وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين 110. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون 111. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنت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 111. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين 112. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون 113. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين